يُخردُونَ الروَسُول وَإيكُ أَنْ تُؤمنِنُوا بالِلههِ رَبِّكُمْ إنِكُ تُمْ خََجَةُم جهادًا فيِي سَبلي إنِ كُ تُمْ خََجَةُم جهادًا فيِي سَبِيل وَبَتِ تَرَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَفْقَهُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَبَسُطُون إلَكُمْ أيد يَو وَأَلسِنَةَ بِالسون إوَدُّ لَ تَكفُون ل تَم فَعكُمْ أَرحامُكُم وَلَا أَولادُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ يَفصِل بَيينَكُم وَلهَّهُ بِماَا تَعملونَ بَصب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 مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسِيرٌ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَن يُثْخِن فِي الْأَرْضِ فَقَدْ ثَبَّتَ اللَّهُهُ لَهُ وَلِلَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَدُوًّا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 وَلَا جُناحَ عَلَيكُمْ أَم تَنكِح إِذَا آتَيتُم نَّ أجُورَهُ وَلَا تُسِكُ بِعصَمِ الْكَوَافِلِ وَسْأل مَا أَمْ فَقتٌ وََْسَل مَا أَ فَقُ ذَلِكُمْ حُكمُ اللهَّهِ يَحكُم بَيينَكُ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 اي من النبي اذا جاءك المؤمنات اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا بالله شيئا